باب في الهجرة هل انقطعت قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ثم ورد أبو داود باب الهجرة خليم قطعت أه الهجرة أه الهجرة من مكة إلى المدينة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها انتهت بالفتح لأن لأنه بفتح مكة صارت دار إسلام وقبل ذلك كانت دار كفر وكان الصحابة يهاجرون منها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجرون منها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد صلح الحديبية حصل الاتفاق الذي كان من ضمن شروطه ان الكفار اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان من جاء من الكفار الى مسلمين مسلما فانه يرد عليهم واما من جاء من الكفار من المسلمين الى الكفار مرتدا فانه لا يرد فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ومنهم عمر وسهل بن حنيف تألموا وتأثروا من هذا الشرط وكانوا يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعونه في ذلك ويقول يا رسول الله نعطي الدنيا في ديننا يعني كيف نكون بهذا الوصف والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخبرهم بأنه رضي بهذا فسكتوا وهم متألمون متأثرون ولكن ماذا كانت النتيجة كان الذين يسلمون ويهربون من الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبلهم بناء على هذا الشرط وهم لا يريدون أن يرجعوا إلى الكفار فاجتمعوا وصاروا على ساحل البحر وكل ما جعير لقريش اعترضوها حتى يعني ساء ذلك قريش وحتى انهم هم رغبوا في ان يتخلصوا من هذا الشرط الذي كان من اسبابه كون هؤلاء لا يذهبوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلهم وهم لا يريدون ان يرجعوا الى كفاه فكانوا يسيرون في طريق غيرهم التي تاتي من الشام فعند ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني يقبلهم وان ينتهي هذا الذي يحصل لهم فكان في ذلك مصلحه هذا الشرط وكان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يتالموا ويتأثر ولكن كانت النتيجه على خلاف ما كانوا يظنون بل كانت في مصلحه المسلمين ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم عندما ياتي يعني شيء آآ آآ قد يكون يعني النفس في مشقه عليها ولا تقبله يقول بعضهم يقولون يا أيها الناس اتهموا الراي في الدين يا ايها الناس اتهموا رايكم في دينكم وقد قال ذلك سهل بن حنيف يصفين لما أراد أهل الشام التحكيم وأهل العراق أرادوا أن يواصلوا وكان الذين مع علي رضي الله عنه ومنهم سهل بن حنيف يرون أن يوقف القتال وأن يصير الناس للتحكيم فكان سهل يقول للذين كانوا يريدون أن يواصل القتال يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين اتهموا رأيكم في ديكهم يذكر قصة يعني الصلح عديبي وما حصل وأنهم كانوا رأوا شيئا فكانت النصرة بخلافه أو شيئا فكانت النصرة بخلافه فالهجرة من مكة انتهت ولهذا جاء في الحديث لا هجرة من الحيط لا هجرة من مكة لأن الهجرة إلى المدينة بعد أن فتحت مكة وصارت دار إسلام لم يبق هناك هجرة منها ولكن بقي الجهاد والنية وأنه إذا حصل الاستنفار للمسلمين فإنهم ينفرون للجهاد في سبيل الله وأورد أبو داود حديث معاوية رضي الله عنه لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس مغربها حتى تخرج الشمس مغربها يعني في آخر الزمان ومعنى هذا أن الهجرة حكمها باقي من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين ولا ينتهي وإنما الذي انتهى الهجرة من مكة إلى المدينة لأن مكة صارت دار السلام فلا يهاجروا منها وإنما كانت الهجرة لما كانت دار كفر والصحابة كانوا يذهبون قبل صلح الحديبية ويهاجرون من مكة إلى المدينة فالحديث يدل على عدم القطاع الهجرة وما الحديث الذي لا هجرة بعد الفتح فلا تعارض بينهما لان المقصود بذلك الهجرة التي هي الهجرة المتحتمة للرسول في الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان يستطيع يعني يتعين عليه وما بعد ذلك فإن الهجرة مستمرة ولم تنقطع فإذا لا تنافي بين حديث معاوية وبين حديث ابن عباس الذي سيأتي من أنه لا هجرة فتح ولكن جهاد لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس الشمف المغربي قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج له وصحاب كتب عن عيسى عن عيسى بن يونس ابن أبي الأسحاق ثقة أخرج له وصحاب كتب عن حريز بن عثمان عن حريز بن عثمان وهو ثقة البخاري وصحاب السنة ثقة أخرجه البخاري وصحاب السنة عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن أبي عوف وهو ثقه ويقال ادرك النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. خرج أبو, ابو داود النسائي عن ابي هند عن ابي هند وهو مقبول أخرجه ابو داود النسائي. مقبول اخرجه ابو داود النسائي. عن معاويه عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه امير المؤمنين وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته